بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث بينهم مدينا رسلا منهم يتلو عليهم ما ياتيه ويزكيهم يدنو عليهم ما ياتيه ويعلمهم الكتاب والحكمه وإن كانوا وان كانوا من وقبلوا لفي ضلال مبين واخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله